ذات الأكمام والحبذ ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 فبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَفِئَأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فَبِأَيِّ آلٍ إِرَبْكُ مَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّ غَثَقَانِ فَبِأَيِّ آلٍ إِرَبْكُ مَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَن تَفْضُوا مِن أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَفْضُوا لَا تَفْضُونَ إِلَّا بِسُرْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُسَلوا عَلَيْكُ ماشوظُ مِن النَّ لِ وَنُ حَاسُ فَناتَ تَصِرًا فَبِأَي آلَ إِ فإذا شَقَّتِ السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان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 يطوفون بينها وبين حمي آن آل فبأي آل ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنّتا فبأي آل ربك تكذبان ذوات أفنان، فبأي ألاء ربك ما تكذبان؟ فيهما عينان تجريا، فبأي ألاء ربك ما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، متكئين على فروش بطائل جامِن استبرق، وجن الجنتين ذال. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِي جِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَنَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فَبِأيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبانِ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَ فَبِأيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان عور مقصورات في الخيام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 تكئين على رف رف الخضري وعبقري الحساب، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.